فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وَكَذَلِكَ وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية بِمَا بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّنَنَ بِمَالِنْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ آنَ تَ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ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 الله خير أما أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من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 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَأَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءُنَا أَيِنَّا مُخْرَجُونَ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 في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين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 وَنَعْمَ اللَّهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يومئذ آمِنُونَ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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فمن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ